بسم الله الرحمن الرحيم. إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم. لضلالات الناس. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين أنك حميد مجيد. وبارت على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين أنك حميد مجيد. قال الإمام البخاري رحمه الله باب من رفع صوته بالعليل حدثنا أبو النعمان عارم ابن الفضل قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن يوسف ابن ماهك عن عبد الله بن عمر قال فقلف عما النبي صلى الله عليه وسلم في سفرة سافرناها فأدركنا وقد أرهقتنا الصلاة ونحن نتوضع فجعل فجعلنا نمسح على أرجلنا فنادى بأعلى صوته ويل للأعقاب من النار مرتين أو ثلاثة وكنا ذكرنا في المجلك الماضي كلاما حول هذا اللقب الذي هو لشيخ البخاري رحمه الله شيخ الإمام البخاري في هذا الحديث هو محمد ابن الفضل لقبه عارم وكنيته أبو النعمان وهذا اللقب عارم فيه معنى شدة وسوء الخلق ولذلك كان محمد ابن يحيى الزهلي رحمه الله وهو من شيوخ البخاري البخاري شيوخه على خمسة أقسام آخر قسم من هؤلاء منهم محمد بن يحيى الزهلي رحمه الله واتفق البخاري معه في كثير من شيوخ فكان محمد بن يحيى الزهلي إذا حدث عن عالم يقول حدثنا عارم وكان بعيدا عن العرام حتى لا يتوهم المستمع أن لقب عارم فيه شيء من خلق ذكرنا أيضا في المجلس الماضي أن هذا لا يعد من الغيبة المحرمة القدح ليس بهيلة في فتة متظلم ومعرف ومحذري ومجاهر فسقا ومستفت ومن صلب الإعانة في إزالة من كريم فالمتظلم لو ذكر ثوءة ظالمه لا يعد مغتابا وكذلك كما فعل أهل الخوف مع سعد بن أدي وقاق لما ستوه إلى عمر بن الخطاب، وكما حدث كثيرا في زمان النبي صلى الله عليه وسلم أن جاء رجل يشكو آخر منهم أبو بكر الصديق لما تكى عمر بن الخطاب رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم وكان كما في الصحيحين قد حدث بين أبي بكر وعمر شيء وكان أبو بكر عنده حدة فقال لعمر اغفر لي فقال عمر لا اغفر لك فتفرق وبحث ابو بكر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم حتى ظفر به وقد رفع شيئا من فيابه فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم قال اما صاحبكم فقد غامر فلما جاء ابو بكر قال يا رسول الله حدث بيني وبين أبو بكر شيء فقلت له اغفر لي قال لا اغفر لك فقال النبي صلى الله عليه وسلم يغفر الله لك يا أبا بكر ذكر ذلك ثلاث مرات ثم إن عمر ندم فذهب إلى أبي بكر في بيته فلم يجده فجعل يبحث عنه حتى جاء مجلس النبي صلى الله عليه وسلم فلما رآه عليه الصلاة والسلام مر وجهه وظهر عليه الغضب وقال بئتكم فقلتم كذب وقال أبو بكر صدق ومنعتموني فواساني بماله فهل أنتم كرسولي صاحب قال الراوي فما أوذي بعدها وهكذا المثالة للخصومات كانت كثيرة في زمان النبي صلى الله عليه وسلم ومع ذلك لم يعتب النبي عليه الصلاة والسلام على المتظلم ولم يقل له هذه غيبة المحرمة ولا يجوز لك. فأي إنسان متظلم يجوز له أن يذهب إلى القاضي أو يذهب إلى جهة التقاضي فيقول فلان ظلمني أو فلان أو نحو هذه العبارات ولا يعد هذا من غيبة المحرمة والمعرف كما ذكرنا في لقد عارم لأننا عرفناه بذلك وكذلك الأعم والأعرض وسليمان الأحول وعاصم الأحول وكذلك من يعني يوصف بعاهة من وصف بعاهة فيه ومن نسب إلى غير أهله مثل سعيد بن علي مثلا. كل هذا لا يعد من الغيبة المحرمة صلى أن اللقبة أو النسبة خرجت مخرج التعريف له لا تنقيم متظلم ومعرف ومحذر كان يكون واحد من أهل البدع وأنا أقول لك لا تقرأ له لا تسمع له إلاه مبتدع، زي الجد على الأعمالين في الشفاعة وعماله لغوط بألو وعمل يقول لا شفاع تخالف كل الخلق حتى الصوفي الذين ينتلي هو اليهم بين يقول صلى الله عليه وسلم فهناك هم الناس على الشفاعه هم كمان بيلعبوا وخده كل اللي طمح المتع الاسلام والكلام ده يبقى خلاص هيي هنرفض الشفاعه خالف العالمين جميعا ووقف لسوء حظه وحده له نصره له على الاطفال وكلامه الاخير ومقالته الاخيره ضرب المسكين كلامه ببعض يعني يقول من الذي يشفع من دون الله هو متصور ان ربنا سبحانه وتعالى سيقول وما هم بخارجين من النار الرسول الله انا حصلها جماعه دول بقى دول بتوع انا هو متصور الدنيا كده ف نقض سلامه في المقار وإن كان جميع المفسرين يقولون كذا وكذا لكنني أقول إهادا والله أعلم فلما يكون جميع المفسرين في ناحية وهو في ناحية أي إنسان عاكل يطهن نفس لإما الكبار اللي هم معدن الفتوى والعلم كان الواحد منهم يا كالإمام أحمد أو غيره إذا سئل عن مسألة يقول أجل أن أقول فيها بشيء فكيف مال إلى قول المعتذلة وتبنى قول الخوارج وخالف فأهل السنة جميعا فأنا لما قلت لك هذا الرجل لا تقرأ له إنه مبتدع ومخرف وليس من أصحاب العلم وينبغي أن ينصح فيقال له اجتب ركبك في مجالس العلم فإن آنت أهل العلم منك فهما فقالوا لك تكلم تكلم وإن لم يذتيك منهم أحد فخير لك أن تلقى الله أخر من أن يلقى الله عز وجل قول خلف يحاسبه والغريب في هذا الجريء يقول والبخارب سيحاسبه الله عن الروايات اللي هو جريبها سبحان الله فلما يكون الإنسان مستدع فإنه نقول لا تقرأ لهذا الإنسان لأنه ذاهل ومخرف ولا يفقه شيئا ولا نعلم شيئا ولا نعلم واحدة من أهل العلم جزاه، فهذا ليس ذيبا مني. يعني هذا الذي أقوله ليس ذيبا مني لأن الرد على المخالف أقصى من أقوال الإسلام. وخلص. فالمحذر الذي يحذر أيضا ويكون محقا في تحذيره لا يقال له اغتبت العلماء. ويجري في هذا المجرى شلام اهل الجرح والتعديل على الروح الامام مثلا يحيى بن عين احمد بن حنبل ابو حاتم ابو زرعة ادى رسولتنا ابن عادل ثلاث عمر بن علي اي واحد من هؤلاء يقول هذا نكر هذا مغفل هذا سيء الحجب هذا كذاب هذا مختلف كل هذا لا يعد من الغيبة المحرمة بعض آآ آآ بعض الناس اعترض على كلام علماء الجرح والتعديل في الغواة وأنسد شاعرهم يقول ولبن معين يقول في أبيات الله يقول البداية يعني في هذه الأبيات تأذكر بذلك يقول ولبن معين في الرجال مخالة سيسأل عنها والمليك أقل نعم قال أرى الخير في الدنيا يقل كثيره وينقص نقصا والحديث يزيد فلو كان خيرا كانت الخير كله ولكن سيطان الحديث مريد ولابن معين في الرجال مقالة سيسأل عنها والمليك شهيد فإن يتحقق فهو في الاصل غيبة وان يكفورا فالقصاص شديد فهو ان يقول ان كلام العلماء المتجر حد تعدين في فلان ان هو في الحر لا يفلو ان يكون حقا او باطلا فهي كان حقا فهو غيبة لان النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الغيبة قال ذكرك اخاك بما يترح واي يعني مصيبة اعظم من ان يتكلم في رجل خناعته الحديث وضضعاته الحديث فتعارف جرح أهل العلم لا يندمل يفضل ينزع على طول أو حد من أهل العلم جرح رجلا يفضل جرحه على طول حي لأن هذا لا يتعرضن أحدا لأهل العلم زمان كان الرواه يخافوا من يحيد المعين لأنه كان معروف بالكلام في الرواه حتى أن يعني رجل سيخ من أهل مصر ذهب إلى بغداد ونزل في فندق فالمهم البغدادي لما عرفوا أنه هو وصل بدأوا يتواجدون عليه فدخل عليه طرق الباب عليه صار قال من قال أحمد بن حمبل رأوا الحديث أولا رأوا هذا القصة الحقيقة نسيته اسمه لكنه من أهل بغداد وهو اليجر قال فرقت عليه الباب فقال من قلت فلان قال ادخل فلما دخلت قلت املي علي فجعل يملي علي وهو مستجع والكتاب في يده واذا بالذال يدف قال من قال احمد بن حمد فدخل قلت على هيئته يملي ودق آخر الباب من فلان ادخل ادخل حتى دق الباب دا قال من قال يحرد معين قال فرأيت يديه طرجفان وسقط الكتاب من يديه لأنه كان يحرد معين لما تكلم الراوي كلمة بيقص ترأسه ماذا تخيل واحد بضاعته الحديث فقط فجاء واحد يحد معين او احمد بن حنبل او الدرابوتن وقال كذاب او قال مغفل او متروك او تيل حظ يبقى خلاص راح بضاعته وخدرت فهو بيقول أن يحب معين له مقالة في الرجال شديدة فإن يكون حقاً فيها فهو مغتاب وأن يقضي زوراً في علماء المسلمين كلهم على خلاف هذا القول وسؤل يحمد سعيد القطان ومالك وعبد الرحمن بن مهدي وأحمد بن حنبل ويحمد معين وأبو جرعة الوازي هل الكلام في الرواه يعد من الغيرة فأجمعوا أن لا خلاص؟ فهذا ايضا ومحذري داخل فيه ايضا كلام اهل العلم في اهل البدع وفي اهل المعاصي وان هذا لا يعد من الغيبة المحرمة بل هو واجب لا بد ان تقوم الامة به ومجاهر فسقا اي رجل يجاهر بالفسق فانت قلت احذروا فلان لان هذا داخل ايضا بطرف في معنى التحذير فهذا لا يعد من الغيبة المحرمة ولو كان ذلك يثيء المتكلم فيه ومستفتن أي واحد جاي يستفتع عن فتوى مثل ما رواه الشيطان في صحيحيما من حديث عائشة رضي الله عنها قالت جاءت امرأة أبي سفيان إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله ماذا سفيان رجل صحيح. فهل علي أن آخذ من ماله بغير إذنه فقال لها خذ ما يتفيك وولدك بالمعروف خذ ما يتفيك وولدك بالمعروف فلا شك أن أبا سفيان إذا علم أن هند جاءت وشكته بل ووصفته بالشحش الذي هو أشد البخل البخل بركات الدركة الأخيرة خابت من البخ الشح أعظم الشح أعظم البخ إلواء الشح فكما ذكره الجاهز وغيره أن ثلاثة من البخلاء سنظروا أينا أبهل فقال واحد أما أنا فأبهل بمالي على نفسي وقال الآخر وأنا أبهل بمال الناس على نفسي يقال الثالث وأنا أدخل بمال الناس على الناس قالوا لا جرم أنت أدخل يعني الفلوس الفلسفي ويفلس فلو لو أن, لو أن أبا سفيان علم أن هند شكته وصفته بالشح عند النبي عليه الصلاة والسلام لغضب وكيف تفعل مثل هذا ولم يقل لها النبي صلى الله عليه وسلم كيف وصفته بالشح وأن هذا يغضبه فسكت عليه الصلاة والسلام وسقوطه اقرار سقوطه اقرار عليه الصلاة والسلام لانه لا يسكت على باطل ابدا قال لها كل ما فيك ولدك بالمعروف فان فتوى اي امرأة بيستفتي اي رجل بيستفتي فذكر مساوئا من يستفتي عن حاله او عنه فهذا جائز لا شيء فيه ولا يعد من الغيبة المحرمة القدح ليس بغيبة في ستة متظلم ومعرف ومحذري ومجاهر فسقا ومستفث ومن طلب الإعانة في إزالة من كريس أن يأتيك آية ويقول تعالى إلى المكان الفلاني أو البيت الفلاني فإن فيه ناس يشربون الخمر أو يعاطرون الزنة أو يفعلون كذا وكذا. وتسميهم بأسمائهم لا بأس في ذلك كل هذا يستثنى من الغيبة المحرمة إذن ما نقابله في الكتب من وصف بعض الروافب أو لا تليق لكنها جرت مجرى التعريف لهم فكل هذا لا يعد من الغيبة المحرمة هذا الحديث كما ذكرنا بيضويه البخاري هنا في هذا الموضع من كتاب العلم عن شيشه عارم ابن الفضل وقد رواه البخاري أيضا في موضعين آخرين من صحيح الموضع الأول فيأتينا في كتاب العلم أيضا لباب ما كرر السلامة ثلاثة, ثلاثة لتفهم عنه وروى هذا الحديث بعينه من طريق شيخه مسدد ابن مشرهد قال حدثنا أبو عوانة وثاق الإسنادة بمثل رواية عارم هنا ثم رواه في كتاب الوثوق. قال باب غسل الرجلين ولا يمسح القدمان. قال حدثنا موسى. قال حدثنا أبو عوانة وساق الإسناد بمثل الرواية عارم هنا. موسى الوصف البخاري اللي هو موسى ابن إسماعيل التبو زكي أبو سلمة. وهو من كبار شيوخ البخاري. وقال إيها ابن معين ما هبت أحدا قفت هيبتي للتبو ودي شهادة من بين فكاي أسد يعني ابن معين كلهم كانوا يخافوا منه فلما هو يخاف من واحد أو يهابه إبقى كيف جلالته موسى بن إسماعين للتبو هذا من انتقاد وانتبار شيوخ الإمام البخاري إبقى هذا الحديث يرويه ثلاثة من الرواه عن أبي عوان هذا التفرص له دلالة وانا من الاخوة ان هم يعني يعيرون الاسماع ولا ستتضجروا اذا تكلمنا كلام في المصطلح ونعلم كثير من الجلوس يعني يحبون ذلك لكن قد يقول من الجلوس من لا يشاركهم هذه المحبة لكن نحن في زمان صارت دراسة مصطلح الحديث متعينة طعن الجهلة السمة حتى يتعلم الطلبة كيف نقل العلماء سنة النبي صلى الله عليه وسلم وإن لم تحظى أمة من الأمم بعناية أهلها والحفاظ على سنة نبيها كما حدث لهذه الأمة وهذا المخدوم قليل الحظ اللي أثرنا إليه في مطلع الكلام لا يفرق ما بين السيرة والحديث يقول لك وقالت كتب السيرة لا يعرف لا يفرق ما بين كتب السيرة وما بين كتب الحديث وآخر بعض الطلبة أرسل لي يعني صفات من أوراق أن فيه آخر نشر كتابا وأنكر إن آدم أبو البشر وقال لك ان احتج ادم وموسى هذا الحديث ضعيف وكل الاحديث كلها حديث احاد ولا يؤخذ ذات العقيدة وانا الحقيقة لا لن اتكلم عن هذا الكتاب حتى يأتيني وانظر في كلام صاحبه لكن الملاحظة اخوانا ان فيه هجمة سترية من كل مكان على السن وفي وقت واحد في بل حدثني من اثق به من الشيوخ ولم ارهد المقال النكراء اني امرأة شنطاء اخر كلام المتحللين وكانت واحدة من جعمائهم تصور كتبت مقالة تقول لما لم يصل الله انت مقالة جريدة منشورة قطع ورقة قال يعني ما تمالت كل لعملت الوضافات على المقال ورميت الجريدة تخيل لما تصل الجرأة الجرأة ان واحدة تفتل هذا العنوان وهي طبعا قطعا كافرة يعني بهذا العنوان خرجت من الملة كافرة لما تكتب هذا ويمر من الرقابة رقابة الصهر يمر هذا العنوان يعني اللي مرر هذا العنوان ليس عنده دين هو مثلها في الكهر وتنظر كل يوم سخائب في الجرائد والمجلات وكلها عبارة عن سهام وجايل فرح الصني النبوي والجماعة اللي هم المهتمين بالصن الرسميين لم يتكلم حتى الآن ولم يردوا حتى الآن لكن الله عز وجل سيحول بينهم وبين ما يريدون. وإن من هو أعثى منهم فقط تحت النعال وباقيت السنة شامخة نحن على يقين من هذا النتيجة بحمد الله تعالى نحن على يقين أننا لن نهزم في الجولة إن شاء الله لكن الغريب المريب رد الفعل رد فعل الجماهير رد فعل الرسم على مثل هذا الخبس اللي كل يوم يؤذي العيون يؤذي الأسماع وكله متوجه إلى فرح السنة احنا بنقش بقى علوم السنة الناس ونعلم الناس كيف نقل إلينا هذا الحديث لأن هذا المغبول الخاسر اللي بيتكلم عن ما الشفاعة الآن بيقول وأما البخاري فسوف يحاسبه الله عن الروايات التي أوردها والاباطيل والأكاذيب التي أثبتها ونسبها رسول الله صلى الله عليه الله بقى هذا الكلام يقلل بخاري يقلل بخاري من إن فلا لا تعرف المكذوب من الضعيف من الصحيح وتوفى يحاسبك الله عن هذا الكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم ولا عجب قديما قالت فرعون عن موسى عليه السلام إني أخاف أن يبدل دينك أو أن يبرة في الأرض الفساد بقى موسى يبرة الأرض الفساد رمتني بدايها وانسلم فلما يقال البخاري لم إن انت أرد المسكين اتضادت عليك الأكاذيب وانت لم تميل الأحاديث الصحيحة من الضعيفة من الموضوع وأثبتت الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم يحاسبك الله فلما يقال هذا الكلام عن البخاري اللي هو يعتبر كمة من كمة من حديث عندنا احنا اذا اردنا ان احنا نطاول الدنيا نحط البخاري في القمة نضع الإمام البخاري في القمة رحمه الله وصحيحه له من البركة ما ليس لكفة الدنيا بعد القرآن سبحان الله الناس حضور وقسم والإخلاف يبلغ صاحبه أشفاء البخاري الأعجمي كيف صار إمام الدنيا وصار أسهر من شيوخه. رحمة الله عليه وكان ابن صاعد اذا وفته اذا ذكر البخاري يقول ذاك الكبش النصاح كبش النصاح يعني الذي لا يقف احد معه في الحلبة اذا نطحوا بعض يفلأ دماغ المخاصل على طول يعني صاحب حجة سالدة. فلما قال عن البخاري لو قمة من قممنا ان هذا الرجل ما كان يجري الصحيح من الضعيف ويفية الأكاذيب على النبي عليه وسلم فأقول المراسل يوم السنة صارت متعينة على شباب المسلمين ممن لهم كفاء حتى يرد الإمام البخاري رحمه الله أخرج هذا الحديث عن شيشه عابل قد عارب ابن الفضل تكلم بعض العلماء فيه وقالوا إنه اختلط وساء حفظه وأرقوا سنة عشرين ومئتين كحد فاصل بين ما حدث به على الاستواء وبين ما خلط فيه. وهذا من جهد علوم الحديث المغمورة التي لا تعرفها الجماهير. هؤلاء العلماء لهم جميل في علوم الأمة لم تؤديه الأمة لهم. لا بالثناء ولا بالشكر بل خرج من قال ان المحدثين ليسوا فقهاء وان المحدثين مع الفقهاء زي البنة والمناول الكده قال لك الفقيم هو البنة مهند انت في الطوبة احتجم بالطوبة واليوزن وبالخيط والكلام ده هو قال لك ده الفقيم طب المحدث قال لك ده النفر بقى اللي بناول بالطوبة خذ يا معالي قال يعني المحدث ده كل دواف يعني لا يفقن شيئا ياخذ الحديث يقول له معاليس يا فقيه الصنع مفيش نموخ في لحمة راس خذ الحديث افهمون هو ده المحدثون طب البخارة هو محدثة وإن أردت أن تدرس الفقر وتستمتع بالفقر اقرأ سراج مفاهي البخاري. وكذلك سير الإممة الستة والإمام أحمد إيه غير سيء المحدثين وإمام الشافعي رحمه الله كان يقول لأحمد يا أحمد إذا صح الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم كوفيا كان او حجازيا او شاميا او بصريا فاعلمني به حتى اذهب اليه قال الزهبي ولم يقل او مصريا لانه كان اعلم باحديث اهل مصر من احد ولما تقرأ بقى كتاب الرسالة أو تقرأ كتاب الأم ترى الشافئة في كل جزئية الدقية يحتاج بالحديث والإمام مالك رحمه الله إذا ذكر الحديث فمالك النجي فكلهم أهل حديث ومن الله عليه بالسفه فإحنا في يعني وقت غمط فيه حق المحدثين محدثون كل تكلموا فيه رصدوا مرويات مثل عارف عارف ابن الحظ اختلط اختلط يعني ايه يعني تغير حظه تغير حظه مثلا يدخل واحد عليه ابنك ابنك اظن ان ما يخش عن ابنك فلما يدخل عليه كل الزيه دي ابو قوري مش خشيتوش بقى لمده هو مسافر ولا ايه حضرتك لما يركم 200 دول يبقى اختلط. اختلط يعني ايه? يعني سقط تنييزه. اه دعنا عند المحدثين. ان هو يتكلم بكلام غريب. مثل المثال اللي انا ظهرته الآن. فالمحدثون على طول يبدأوا يقررهوا اليوم الذي اختلط فيه. لانه شايف? وكل يوم له مجلس وعملوا حدثنا واخبرنا حدثنا واخبرنا. فهما ده عايزين يميزوا ما بين احاديثه في وقت الاختلاط واحاديثه قبل الاختلاط لانه لما اختلط حيدخل الاسمت بعضها والمتن بعضها والاخلط الدنيا وده دينه شرع فحين عدن لابد من تمييز الوقت الذي اختلط فيه فعارض اختلط سنة مئتين فأبو زور أبو حاتم الرجل يقول من سمع منه قبل سنة عشرين ومئتين فسماعه جيد وسمع منه أبو زرعة الرابي سنة اثنين وعشرين يبقى سمع منه في الثلاثة ولا لا اه يبقى نحن بقى لو شفنا في الأسانين أبو زرعة الرابي قال حدثنا عارم وقف وابحث بقى هل عارم هذا حفظ هذا الحديث ولا كان من جملة مختلط فيه طب انت تقول فيب انا ايش عن اختلط ولا ما اختلط هذا موضوع بعيد نقول لك يعرف ذلك بما يسميه اهل الحديث المتابعة ايه هي المتابعة المتابعة معناها الموافقة مثل هذا الاثبات انا يا شيخ اخواننا يعني, يعني يقول لكم على كلكم على مذهب طرزان ولا ايه عارفين مذهب طرزان ها اللي دي ادوار واد و ده ادي مذهب طرزان لم معها خالا ولا معها تراسه ولا عسته لا من حق العلم علينا ان احنا نقرا الكتاب ايها الطالب علما ايه في حماد ابن زيد فاستفد حلما وعلما ثم قيده بقيده اي معلومة لا تقيدها بقيد تكون مثل حمار الوعي يفر على طول ما تعرفش الجيبه الحوث انها استكتف ولا توقف اتعرفش الجيبه فمن حق العلم ان انت تأتي الى مجلس العلم بثمس طالب العلم خلاص تعيدون انها تجيبه زي مرة جاي ولا من الم من اموال الزكاة طيب الاسناد الذي ذكره البخاري رحمه الله في هذا الحديث يقول حدثنا طيب في طيب تخيلوا بقى طيب مرة قد نجد تخيله ان شاء الله حاول انك انت تسمعني كده انك تتخيل الاسناد طيب لاسي ما ذكر هذا الاساعة عشان طويل شويه نقول نجيب ائمه مشاهير احمد بن حنبل قال حدثنا سفيان الضبعي خلاص عن الزهري عن انس هذا اسمه ايه ايه رباع. السدر رباع ليه لانه مكون من اربعه طبقات خلصت؟ من 4 17 احمد بن حنبل قال حدثنا سفيان بن عيينة. ها عن الزهري عن انس خلصوا اربعهم كل واحد من هذه من هذه من هؤلاء الرجال بنسميه طبقه فاذا دانيل هنا لن احمد خلصت؟ خلاص. اصبح كان? ثلاث. سفيان بن عوية. الزهري انات. خلاص ثم? فلو روى هذا الحديث عن سفيان عن الزهري عن انات رجل الاخر غير الامام احمد زي قتيجة ابن تعيس زي مسدد ابن مسرهد زي عارم مثلا زي محمد بن ابي عمر العدني زي احمد بن منيع ها زي ابو ربيع الزهراني زي احمد بن عبد الضبي كل هؤلاء من اقران امام احمد بن حمد خلاص فلو روى واحد مثل قتيبة بن سعيد ابي رجاء فقال حدثنا سفيان عن الزهري عن انس يبقى احنا بنقول ايه ان قتيبه تابع احمد بن حنبل على رواية هذا الحديث. تابعه اي وافقه على ذكر الحديث بالثمد والمسك. خلاص كده? يعني احنا في زمان الرواية. حنت خالي ان احنا الان في زمان الرواية. خلاص? فانا رويت حديثا عن الشيخ الالباني. خلاص? والشيخ الألباني بيرويه عن الشيخ ابن باز. والشيخ عن الشيخ بيرويه عن د. طبق انه كلام د الشيخ أحمد تاج. فلابد. فانا قلت حدثنا ابو عبد الرحمن ناصر بن الألباني قال حدثنا الشيخ ابن الشيخ ابن الله وعفاه ادعوه ايف الشيخ колاعد والله مريض قال حدثنا احمد تاج فجال الشيخ صيد حسين العباني وقال حدثنا ابو عبد الرحمن الألباني قال حدثنا ابن باز قال حدثنا احمد ساتر يبقى الشيخ سيد تابعني وانا تابعته خلاص كلا كنالا تابع الاخر على رواية الاسناد والمسر ديني سميها علماء الحديث متابعة تامة ان يروي جماعة حديثا عن شيخ المشترك بينهم خلاص كده مثل المثال اللي احنا ضربناه احمد بن حنبذ كان ابن عوينة الزهري انس فطرقت احمد بقى ذكرنا احنا جماعة جماعة من الرواق قتيب بن سعيد واحمد الزماني مانيعو ابن محمد بن عمر العدمي وضروعي الزهراني حدث بن مسكين وكل هؤلاء كل هؤلاء لو قالوا حدثنا ابن عوينة يبقى كل واحد منهم تابع على الارض خلاص عرفنا عن ايه المتابعة يعني الموافقة موافقة اهل الصبقة لبعضهم احمد بن حمل طبقة الثاني بن عينة طبقة الزهري طبقة انا الصبقة طيب فالروو متكلم فيه لما بيروي حديث طب احنا عايزين نعرف الرو ده غلط في هذا الحديث ولا لا نعمل ايه؟ ألك ننظر إلى أهل صباقته هل موافقه الثقات منهم على هذا الحديث ولا هو الوحد أب به طلعه ما بيش حد معاه فإذا كان هذا الرأو متكلم فيه تابعه الثقات الكبار دل ذلك على أنه حفظه بدليل أن هذا الحديث وجد عند العلماء الكبار من أهل صباقته ومن أصحاب شيخه اللي هو ابن عيين مثلا إذا كان هذا الراوي المتكلم في حفظه انفرض بهذا الحديث ولم يوافقه أحد نجل نسأله بقى ونعمله محاسمة هو مثلا بيروي عن تفيان ابن عيين حديث فنقول له تعالى أنت لنت معروف بحفظ ولنت مشهور بطلب علم وراجل كل ما نقول لك حدثنا تقل في ماذا وتجيب المعلومة بعد ما تفلقه وتفضل ساجح قل لي بقى الحديث ده جبته ازاي عن سفيان واين سفيان دا دا. اصحاب سفيان الكبار اللي قاعدين معا لين عشان يخصك انت الوحدة بالحديث ده ازاي يعني تتفهم ازاي ده اصحاب سفيان الكبار اللي قاعدين معا لين وداخلين وخارجين عليه كلهم لا يعلم شيئا عن هذا الكلام وانت اللي مش معروف بحفظ ولا بفك ولا بمجالسة ولا ولا تيجي تحفظ الحديث ده هذا منكر نحن لا نقبله منه استخدمت يبقى اذا لو لما يتكلم فيه ننظر بقى هل تابعه احد من اهل طبقاته ام لا نيجي بقى على عارف الودن الفذب اللي ما تكلم فيه برغم أن أبو حاتم الرazi ذكي، وأبو حاتم الرazi وتذكية أبو حاتم الرازي مثل المثمار في الساج، كما يقول مثل المثمار الدرقطم أكيد كذا أبو يعني. لو عبارة كذا لما يحب يوثقه ويقول يعني وأوثق الناس وما في حد فيه يقول هو مثل المثمار في الساج، الساج هو الزان. شو بقى لما تجيبه مسمار صنعاشر بقى كده ولا صمت عشرين ودقق في فيزان تعرف تطلعه؟ تقصت الله يعني عايز يقولك المثاب كثبات المسمار في فيزان تخذلك؟ وعلماء الدرسة عادين لهم عبارات كده لهم عبارات يقول لك بحاتم الراضي يستل عن راوي يقول لك بين يدي عجل بين هذا يعجل يعني ايه يعني على شفيرها واخد يالك ده بيجرحه ده بيجرحه بين هذا يعجل هذا جرح من ابو حاتم الرازي مهم وسنأتي على صيغ العلماء لما في مكانها ان شاء الله في الجرحة تعديد ابو حاتم الرازي ده اللي هو تذكيته مثل المثمار في التاج يقول الزهبي إذا وثق أبو حاتم رجلا فشد يديك به فإنه لا يوثق إلا صحيح الحديث لأن أبو حاتم الراضي انطبقت المتشددين من أئمة جرحة الحديث يعني إذا وثق رجلا فهنيئا له تبقى مدعيان إذا أبو حاتم ألثق وراض عنه ليه لأنه كان يجرح الروب الغلطة والغلطة فيه والمفروض فوتان يعني واحد حفظ مئة ألف وغلط في حديث يغمي اخبرك يدينه زغد كده وعماش يجانا انهم السالك برد فلما يكون واحد بقى متشدد الى هذا الحد يقول في عارم ان عارم الفضل ليس بأقل من عفان ابن مسلم وكان سليمان ابن حرب يقدمه على نسيه في حمد ابن زين وذك ابو حاتم الراري عارف لكن تكلم فيه علماء بسبب اختلافه فواحد يجي يقول لك خيب يا اخي البخاري انتوا عمالين أنت للبخاري ما بيخرجش اللي صح الصحيح والرواه اللي بيتسمى والكلام ده طب واخر واحد متكلم فيه كيف خرج له البخاري وقد تكلم فيه اهل العلم نقول له أولاً الإمام البخاري لما روى هذا الحديث رواه من طريق شيخين آخرين له في القمة يبقى الاثنين دول تابعوا عارم ابن الفضل ولا لا تابعوه خلاص يا سيد زعلان من عارم اركنوا على جنب هذا البقى الحديث الصحيح من الطريق الصحيح لكن هذا يدل على أن عارما حفظه ولم يهم فيه بدلالة متابعة مسدد بن مسرهد ومتابعة موسى بن سلم نوسى بن إسماعيل أبو سلمة تبودك كلاهما روى هذا الحديث عن أبي عوانة وضاح بن عبد الله عن أبي بيسر عن يوسف ابن ماهة عن عبد الله بن عمرو بن عارف يبقى من الأشياء اللي العلماء بيدفعوا بها ضعف الراوي أو كلام فيه المتابعات الصحيحة وقد رواه الامام البخاري هذا الحديث من طريق شيخين اخرين له، بيد ان عارم ابن الفضل لم يتفرد بالحديث، تبعه مسدد وتابعه ابو سلمة ذكي كلاهما عن ابي عوانة وضاح بهذا الاسناد الذي ذكرناه. دينمر واحد. 2. افترض للبخاري البخاري روى لعارم ولم يوجد له متابعات في صحيح البخاري. طب ايه ردك؟ نقول ان احنا بقى بننظر الى هذا الحديث خارج صحيح البخاري فسوف نجد متابعات لهذا الراوي خارج الصحيح من اتقال يبقى خلاص لا عسب على البخاري لين هذا الراوي ثوبه خارج الصحيح طيب افترض ان هذا الراوي ليس له متابعات لا داخل الصحيح ولا خارج الصحيح والعلماء تكلموا فيه فما جوابك عن البخاري أقول يبقى الجواب الذي أجاب به الإمام مسلم رحمه الله عن نفس هذا الاعتراض الذي وجهه إليه سعيد بن عمرو البرزعي وهو أحد الملازمين لإمام الجرح والسعديل عبيد الله بن عبد الكريم الواء أبي زرعك الرز الخطير البغدادي روى في تاريخه عن سعيد بن عمرو البرزاعي قال شهدت ابا زرعة الرازي وعرض عليه كتاب الصحيح لمسلم تعرف ابو زرعة الرازي وابو الرازي والامام مسلم والامام البخاري اقرام يعني ايه أقران في سنة واحد يعني وفي فسعيد بن عامر البرذعي جاله مع زرعه الراجل واحد قال له له والله شوف الكتاب ده اللي مسلم ابن الحجاج صنفه وسلمه الصحيح